يُنْظُرُ مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُنْذِرُونَ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ قَوْمًا لَّا يُؤْمِنُونَ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قل فتظروا إن لي معكم من المنتظرين ثم ننجي رسولنا والذين آمنوا كذلك حق علينا نو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 Köszönöm szépen! Amin Kül أيها el nais u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 ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فانفعلت فان انك اذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو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 واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحافظ